قُلِ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُهُۥ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ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 وَإِن تَوَّ فَإِني أَخَافُ عَلَكُم ذاَبَ يَوْمِ كَبير إلَ الله مَوجعكُم وَهُو عَلَ كُِ شيءَي قَدير أَلَ إِهُم يَسْنُونَ صُدُور ل يَسْتَخفومِن أَلَا حين يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسْرِقُونَ وَمَا يُحِلُّونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وهو المستودع في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء يبن لكم ليبلوكم ايكم احسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ الذين لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولُونَ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَطْعَمْنَاهُمْ مِنْ جُوعٍ أَوْ سَقَيْنَاهُمْ مِنْ عَطَشٍ لَيَقُولَنَّ ما يحبس الا يوم ياتي ليس مسغوفا عنه الا يوم ياتي ليس مسغوفا عنه وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اذقنا الانسان من رحمتا ثم نزعناها منه انه مغول وَمَن كَفَرَ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَغَى ضَرَّاءَ نَسْتَتُونَ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقُؤُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ